قلا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك إن أ 111. لا يتبع إلا ما يوحى إلي 112. قل هل يستوي الأعمى والبصير 113. أفلا